وَبَدَا لَهُ سَّئاتُ مَا عَعملِلُ وَحاقَ بِهِم ما كَوا بِهِ يَسْتَهْزِئون وَقِيلَ يَوْمَنًَا سَاكُمْ كَمَ نَسيتُم لِقَا أَيَوْمِكُمْ هذا وَمَأوكُمُ النَّار وَمَا لَكُمْ مِن النَّ